من جميع ما هو غذاء لكم من الحبوب والفواكه ونحو ذلك ورعوا أنعامكم أي أسيموها وسرحوها في المرعى الذي يصلح لأكلها تقول رعت الماشية الكلأ ورعاها صاحبها أي أسامها وسرحها يلزم ويتعدى والأمر في قوله كلوا ورعوا للإباحة ولا يخفى ما تضمنه من الامتنان والاستدلال على استحقاق المنعم بذلك للعبادة وحده وما ذكره في هذه الآية الكريمة من الامتنان على بني آدم بأرزاقهم وأرزاق أنعامهم جاء موضحا في مواضع أخرى، كقوله في سورة السجدة فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون وقوله في النازعات أَخْرَجَ منها ماءها ومرعاها والجبال أَرْسَاهَا متاعا لكم ولأنعامكم وقوله في عبس الناصب ابن الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم وقوله في النحل هو الذي أنزل من السماء ماءا لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون إلى غير ذلك من الآيات وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة لأول النهى أي لأصحاب العقول فالنهى جمع نهية بضم النون وهي العقل لأنه ينهى صاحبه عما لا يليق تقول العرب نهو الرجل بصيغة فاعلة بالضم إذا كملت نهيته أي عقله وأصله نهي بالياء فأبدلت الياء واو لأنها لا مفعل بعد ضم كما أشار له في الخلاصة بقوله وواو نثر الضم رد الياء متى أُلْفِيَ لَا مَفِعْلٍ من قَبْلِتَا قوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى الضمير في قوله منها وقوله فيها راجع إلى الأرض المذكورة في قوله الذي جعل لكم الأرض مهدا وقد ذكر في هذه الآية الكريمة الثلاث مسائل الأولى أنه خلق بني آدم من الأرض والثانية أنه يعيدهم فيها والثالثة أنه يخرجهم منها مرة أخرى وهذه المسائل الثلاث المذكورة في هذه الآية جاءت موضحة في غير هذا الموضع أما خلقه إياهم من الأرض فقد ذكره في مواضع من كتابه كقوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب الآية وقوله تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب الآية وقوله في سورة المؤمن هو الذي خلقكم من تراب الآية إلى غير ذلك من الآيات والتحقيق أن معنى خلقه الناس من تراب أنه خلق أباهم آدم منها كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب الآية ولما خلق أباهم من تراب وكانوا تبعا له في الخلق صدق عليهم أنهم خلقوا من تراب وما يزعمه بعض أهل العلم من أن معنى خلقهم من تراب أن النطفة إذا وقعت في الرحم انطلق الملك الموكل بالرحم فأخذ من تراب المكان الذي يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق الله النسمة من النطفة والتراب معه فهو خلاف التحقيق لأن القرآن يدل على أن مرحلة النطفة بعد مرحلة التراب بمهله فهي غير مقالنة لها بدليل الترتيب بينهما بثم في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة الآية وقوله تعالى هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة الآية وقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين الآية وقوله تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين وكذلك ما يزعمه بعض المفسرين من أن معنى خلقهم من تراب أن المراد أنهم خلقوا من الأغذية التي تتولد من الأرض فهذا ظاهر السقوط كما ترى وأما المسألة الثانية فقد ذكرها تعالى أيضا في غير هذا الموضع وذلك في قوله ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا فقوله كفاتا أي موضعهم الذي يكفتون فيه أي يضمون فيه أحياء على ظهرها وأمواتا في بطنها وهو معنى قوله وفيها نعيدكم وأما المسألة الثالثة وهي أخراجهم من الأرض أحياء يوم القيامة فقد جاءت موضحة في آيات كثيرة كقوله ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي من قبوركم أحياء بعد الموت وقوله تعالى فأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج أي من القبور بالبعث يوم القيامة وقوله تعالى ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وقوله تعالى حتى إذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقوله تعالى يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون وقوله تعالى يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج والآيات بمثل ذلك كثيرة جدا وقوله في هذه الآية الكريمة منها خلقناكم الآية كقوله تعالى قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون والتارة في قوله تارة أخرى بمعنى المرة وفي حديث السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر جنازة فلما ارادوا دفن الميت أخذ قبضة من التراب فألقاها في القبر وقال منها خلقناكم ثم أخذ أخرى وقال وفيها نعيدكم ثم أخرى وقال ومنها نخرجكم تارة أخرى أيها المستمع الكريم حسبنا في هذا اللقاء ما مضى ولنا بمشيئة الله لقاء آخر فإلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته